ديلو اكو فولو of sin Is I I'll tell have... Ooh mm -hmm. All uh -huh. Wat Oh <laughs> وَقُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي Oh, maar I'm right here.